ايعيدكم انكم اذا متتم وكنتم ترابا وعظاما انكم مخرجون هيهاه تهيهاه لما توعدون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 قال رب انصرني بما كذبون قال عما قليل ليصبحن نادمين فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعد للقوم الظالمين ثم أنزلوا شأنا من بعدهم قرون آخرين ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ثم أرسلنا رسولا تترى كلما جاء قومة الرسولها كذبوا فأتبعنا بعضهم بعضهم وجعلناهم أحاديث فبعد اللى قوم لا يؤمنون.